119. إنه بما يعملون خبير 110. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغر 111. إنه بما تعملون بصير 112. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون 113. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 114. وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات